يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يذرأكم فيه يذرأكم فيه ليسكمثله شيء ليسكمثل شيء وهو السم البصير وهو السميع البصير لَهُ مقاليد السماواتِ والأرضلَ مقاليد السماات والأرض ي شط الزقم ش خض يُنَزِّلُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ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 أَيْنَا بِهِ الرَّحِيم وَمُوسَى وَعِيسَى وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ أو حينا إليك وما وصفنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولا تفرقوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ لِرَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذٰلِكَ فَتَرَبَّصْ فَلِذٰلِكَ فَتَرَبَّصْ وَاسْتَقِمْ, كما أمر واستقم كما ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرْت لأعدل بينكم وأمر الذين الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لنا ولكم أعمالكم لا حجه بيننا وبينكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه الله يجمع بيننا واليه المصير